وَظَنَّ لَهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِن مَّحِيصٍ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَأُوْسٍ قَنُوطٍ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 119. ليقولن هذا لي وَمَا أظن الساعة قائمة ولئن وجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ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 ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم عميم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 112. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير 113. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنير فاطر السماوات والأرض 117. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 118. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم